شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِكُنَ افْتَرَهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُ الْمَوْعُودُ وَقَالُوا أَسَاطِ اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأ وَعَمَّ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَا لَكُمْ فَيَكُونَ مَعَهُ نَفِيرٌ أَوْ يُلْقَى إلَيْهِ كَلْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الْقَالِمُ قربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيله فبارك الذي إنشاء جعل لك خيرا من ذلك جنة تجري هل امها ويجعل بل كذبوا بالساعه واعتدنا كذب بالساعه سعيرا اذا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وَقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ فَأَذِى اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ وَيَقْدِمُ مَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَمْ مَأْوِى مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ ماء بالغمام ونزيل الملائكة تزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يا ويلة ليتني لم أتخل فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خجولا فقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوها القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هذه ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه النه ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ أُولَئِكَ شَؤُمٌ مَّكَانُهُمْ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا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 اعْتَذَنَ اللهُ لِلَّذِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلٌّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا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 كِإِلَٰهٍ زُونَٰ هَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِن كَذَلِ يَضِلُّونَ عَمَّا هِنَا فَلَوْلَا أَن عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 ألم تر إلى ربك كيف مدوا إلا ولو شاء ألا جعله ساكنا ثم جَعَلَ وجعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الذياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا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 كَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَبِيًّا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا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 وَعَلَى الْعَرْشِ العرش الرحمن بِهِ به خبيرا وإذا قِيلَ قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما أَنَسْجُدُ لِمَا لما تامرنا وزادهم نفورا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 يَقُولُونَ رَبَّنَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ فَالَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى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 الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمما وعميانا والذين يقولون ربنا بلنا من أزواج فَتَبِعَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُ قَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا